111. إلا بالحق وأجل مسمى 112. والذين كفروا عما أنذروا معرضون 113. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني الارض ام لهم شرك في السماوات ايتون ب كتاب من قبل هذا او اثار او اثارته مَن لا يستجيب لهم الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا فشر الناس كان لهم اعداء وكانوا وكانوا بعبادتهم كافرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْمِنَاتٍ قال, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لما جاءهم, لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَى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 129 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون, فسيقولون هذا إفك قديم 120 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أُولَئِكَ 129. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي 119. وإني من المسلمين 110. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون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 حَفَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ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 بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُبَاءِ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 اذَادَ رَقَوْمَهُ بِالاحْطَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ fikana an alhatina fa'atina bima ta'iduna fa'atina bima ta'iduna in kuntum min as-sadiqin qala innamal 'in 'indallahi wa udayibukum ma ursitu bih walakinni ara 117. قوما تجهلون 118. فلما رأوا معارضا مستقبل أوديتهم قالوا, قالوا هذا نُمِرُّ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا فَمَا أغْنَى فَمَا أغْنَى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا بصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآي 119. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات, وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون 111. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا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 فَلَمَّا قَضَى وَلَّى إِلَى قَوْمِهِ مُنذِرِينَ أُولِي يَقَوْمٍ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ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 فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقه ولم يعي بخلقه من يقادر على يَا لِلْمَوْتِ بَلَاءُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْعَظِيرِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَدْ فُتِنُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 يَغْثُونَ إِلَّا سَاعَةً إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ الظَّلَامَ فَسَيُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ